وَإِنْ كانت لَكَبِيرَةً الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لَرَؤُوفٌ رحيم وكما جعلنا لكم قبله ارتضيناها لكم جعلناكم أُمَّةً خيارا عدولا وسطا بين الامم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات لتكون يوم القيامه شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم انهم بلغوا ما امرهم الله بتبليغه لاممهم وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم انه بلغتم ما ارسل به اليكم وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه اليها وهي بيت المقلس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء من يرضى بما شرعه الله ويدعن له فيتبع الرسول ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يدعن لما شرعه الله ولقد كانت حادثة التحويل عن القبلة الأولى عظيمه إلا على الذين وفقهم الله للايمان به وبان ما يشرعه لعباده انما يشرعه لحكم بالغه وما كان الله ليضيع ايمانكم بالله وعمالكم الصالح ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة ان الله بالناس لراؤوف رحيم فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب اعمالهم سبحانه سبحانه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 بترك الهدى واتباع بترك الهدى والهوى هذه فيها خطأ مطبعي العباره بترك الهدى واتباع والهوى اي بترك الهدى واتباع الهوى وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للدلاله على شناعه متابعتهم وإلا فإن الله قد عصم نبيهم من ذلك وهو تحذير لامته من بعده من فوائد الايات أن الاعتراض على الله على احكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العقل فضل هذه الامه وشرفها حيث اثنى عليها الله ووصفها بالوسطيه بين سائر الامم التحذير من مسابعة أهل الكتاب في أفوائهم لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته جواز نسخ الأحكام الشرعية في الإسلام زمن نزود الوحي، حيث نسخ التوجه إلى بيت المقدس وصار إلى المسجد الحرام أقول من فوائد هذه الآيات الكريمة فيما يتعلق به نسخ قبلة. العرب في مكة كانوا يعظمون بيت الله العتيق ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم تكن القبلة إلى الحرم المكي وكذلك حينما سافر إلى المدينة وهاجر وبقي قرابة ستة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا بعد هذا الشيء نسخت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله العتيق لأجل أن ينزع من قلوبهم حب القومية وفي هذا تأذيب حسن ومثلة عظيم وإلى رجعنا إلى القضاء على الخلافه العثمانيه، إنما بدأ بما يسمى بالقومية العربية وسيد الآن بلدان تتفرق وتتمزق بقوميات أخرى فهذا مقصد عظيم من مقاصد هذا الدين وفي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تأذيب من الله لعباده احذر أن تعي لإنسانا موعدة ويبقى يتأمل عليها ويترصد ثم لا توفيه إياها هذا آل وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين